فَلَمَّا جَاوَدَ قَالَ لِفَتَاهُ آتنا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ إلى إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْتَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ وَاتَقَدَّى تَبِيَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْبَاءٌ قَالَ دَالِكَ مَا كُنَّا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 قال تتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركما في السفينة خرطها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا